إذ قوم السقراط إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حب البصر ولن أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند ملك مقتدر